تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ <تصفيق> الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ கு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 اصْرَكَ كَرَّتْ يَن قَالِبَ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئٌ وَهُوَ حَسِير وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِّلشَّيَاطِينِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ مَعَذَابٌ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ إِذَا أُلْقُوا فِي لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيب وَلَمَّا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ قَالُوا بَلَى قَدْ جَاءَ لَنَزَّلْنَا وَقُلِ مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصَابِعِ السَّعِيدِ فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِم فَسُحْقًا لِّأَصَابِعِهِم بِسْمِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِٱلْغَيْبِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ